أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَم لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَقُمُ الْبَنُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَنُونَ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 وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَكُونُ سَحَابًا مُّرْقُومًا فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ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 وإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإذ بار النجوم